يا جنانا يا حنانا يا عيونا باتت لنا ساهرا يا ملابا يا أمانا يا رحيقا من زهور عاطرا Look like it's taking a Och nu وحرف الميم تراقص بثني فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلام منذ لت وحرف الميم تراقص بثني فيداعبني ويؤانس قلبي في الظلم سيشع النور بعيني اه بعيني وانطقهم